يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحسوا العدا واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياكلوا بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعله الله يحدث بعد ذلك امرا يا ايها النبي اذا اردت انت او اراد احد من امتك طلاق زوجته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 ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا فاذا قاربنا انقضاء عدتهن فراجعهن عن رغبه وحسن معاشره او اتركوا مراجعتهن حتى تنقضي عدتهن فيملكن امر انفسهن مع اعطائهن ما لهن من حقوق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 وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا والمطلقات لا يئسن من أي حضن لكبر سنهن إن شككتم في كيفية عدتهن فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يبلغن سن الحيض فعدتهن ثلاثه أشهر كذلك والحوامل من النساء نهاية عدتهن من طلاق أو وفاة إذا وضعن حملهن ومن يتق الله بانتثال أوامره واجتناب نواهيه ييسر الله له أموره ويسهل له كل عسير. ذلك أمر الله أنزله إليكم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 والحصول على النعيم الذي لا ينفد هو لما بين الله حكم الطلاق والرجعه بين حكم النفقه والسكنى فقال اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولاك حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف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 وكأي من قرية عتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا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 وَمَنْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا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 فَأَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا حَيْثُ أَدْخَلَهُ جَنَّةً لا يَنقَطِعُ نَعِيمُهَا اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ